اروح اعرضه و... و... <تصفيق> واتحمل مشابكة السفر والإقامة اذا كان في اقامة او كده وبعد كده اخد عملي تاني وهكذا وتتوالى نفس الموضوع توصد حداتك ان من خلال المعارض لا يتم بيع الاعمال الفنية المعروضة داخل المعرض. بالضبط فهنا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 لأن طبعاً أنا... دي خطوة مهمة للقضاء على الغش في أو يعني على القضاء على النتاق يتم بيع لوحات غير أصلية على إدها أصلية أو احنا إحنا بنتمنى بقى هنا حضرتك آه... إحنا بنعشد بعض رجال الأعمال إن يبقى في حد آه آه عايز يساعد في, ال... في انتشار, في انتشار الثقافة ويساعد المواهب دي إن هو لإن حضرتك أنا عايز أقولك إن الصيد ده بيتكلف كتير جدا جدا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 o